ولقد جاءت مصلنا ي ر ا من البشر قال سلام قال سلام فما لمثله جاء بعجر حنيم فلما رأي أيديهم لا تصير لهن ر ط ووجسم w a l l g e h a l e u j a